luego تكون يوقع الله, الله في قدرة العظيم. اللحاء اللحاء الذي يتغذع فيها معروضة في الحرارة على الفتح صعب ومصعب كل ما علينا تاج Thank yeah. no son mujeres que la ocupan somos انظر الى هذا الرجل او الى هذا الشاب او الى هذه الفتاه تخرج من رسله الله لماذا لا يفعل يستخدمون الحرى والحرير والغضب والمعاجر هذه رفض النبي نعم صلى الله عليه وسلم هذه رفض النبي عيدة مبارئة فكل المعاجر من أبرام كل آلاف العزم من أبرام دائما منها إلا الذوق وده مواصف فقط هذا الذي يباري فنقال صلى الله عليه وسلم عن المعاجر ونازل بنا من يستمسر بيها نازل بنا من, من يستمسر بيها وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ الله, الله عنه وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ الله وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهِ عن الذين روح روح روح اذا هم بها صار واذا هم بها صار هم عن تختلف عن امتمال فيه. اذا اراظونا نزيل صار. واذا منها صار الله مكرمين ونعمين الى ارض المشر. ومن الناس ما يقصرون على وجوههم يقول هذه القطاع المال سيضع, نزل. سيضع نزل. بقى بقى بقى بقى. في هذا ضعفا في الصباح هناك صباح بين الجنه والنار تصبح عليها حسابات قبل ان تصبح عليها وان الذين حيا على ظهر الدنيا ركبت الحكمه لاهلها ومن يقتضي الله يجعل لهم اخرجه ويرزوهم فقد تقوى عليكم بنفسكم على الله ما على قولك هذه. اللهم صلِّ على عبدِه على